بينا نش ما تنقص قوه حدر و ضهف بس حسين والعباس فشرم شنو معنى بينا نش ما تنقص قوه حدر و بس حسين والعباس بس روح شنو معناها بين الناس ما تنقص هو تحل دار وطا بس حسين والعباس بس معناها تحضر الفاس مو كل kamilan fas bas hussain walabbas bas raw jan maana bas hussain walabbas bas لي خار تسد حامي الجار من نظم اهل اللي ما جود الغيره رواه من نظم اللي ما جود الغيره رواه <تصفيق> الناس ما تمسخوا خلبه اوطاه بس حسين والعباس بس, بس روح شنو هي معنى اس ما تنقص قوه حلق روضه بس حسين والعباس بس لو شنو معناها مو كل قوه بقياس تحضر قطعن الفاس مو كل قوه بقياس تحضر قطعن الفاس بس حسين والعباس بس لو شنو معناها بس حسين والعباس بس لو شنو معناها تلعب بالخيال هو على القاع كل ما هو بجوده وبد من طاح للظل ينطرح سيال مدهدب صوب عين الملقت سنوده مدهدب صوب عيناها به عضيده لاقه مدهدب صوب عيناها به عضيده لاقه كل حسين تلتب ينطيح الصرح لاقه للحسين ثالثه في الطيح الصرحه لا جاه بين العصمه قاصخه تحي دار وطا بس حسين والعباس بس بسرو شنو معنى ها بين العصمه قاصخه تحي دار وطا بس حسين والعباس بس بسرو شنو معنى ها قدر قطعن الفأس مو كل خوف بقياس قدر قطعن الفأس بس حسين والعباس بس لو جنهم احد بس حسين والعباس بس لو جنهم احد دخل النهر ذبوقه ما شاف عمر عبدان شاف حسين بالماء بقالت ما شره وشوفوا ايها دمها للظمى ودمه تظل رفاه دربك فوق ماشى لا دوما عدنان شاف حسين بالمر لذاك معشر ابو تفوف وياتبه للظمر بزن وقضل وطفاي دربك فوق فويع ظهم الجرف ردها دربك فوق فويها ظهم الجرف ردها, الجرف ردها, ردها لا يا الما يرد وفاي يا فا يروح المنتج والموزع الوحيد في هذا العمل حسيد غيم الهاشمي بين الناس ما تلقى بس حسيان والعباس بس شنو معناها تحضرت عيل الفاس مو كل خوف مقياس تحضرت عيل الفاس بس حسين والعباس بس رو شنهم حدا بس حسين والعباس بس رو شنهم حدا اذا الباربع علي باه السما ما شكل لو بالقافل تباه لا ينع عباس هدر نفسه وحسين نفس المصطفى وكلهم نفس طاها اذا البرد علي به السماوات ما شكل لو بالقافل تباه لا ينع عباس هدر نفسه هوي الموالين حيدر طه وحسين في الهوي الموالين حيدر طه وحسين بار الناس والعباس بالعباس تفاه بار الناس والعباس بالعباس تفاه ينقسمت ينقسم خو حيدر طه بس حسين والعباس بس لو شنو معنى ما تحذروا طاه بس حسين والعباس بس لو شنو المعنى مو كل قوه مقياس قطع القدر على الفاس مو كل قوه مقياس تحضر قطع الفاس بس حسين هسه ما وفيت خواته جاهل كل يقدر يا بخوان بار الناس بيهم خاوشي عدته كلش توفي ببيات ما وفته دمعات كلش توفي ببيات ما وفته دمعات فجر النهار بالابكار شعر هوا نقراها نقرأ النهارد من افكار شاعر هو نقراها الاخوات والهندسه الصوتيه سيد خالد البطاط الكلمه للشعر الحسيني علي اسماعيل التميمي من أداء الرادود الحسيني عبد الحسين الزيرجاوي تم التسجيل في مؤسسة النبل العظيم الإسلامية